أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنجينا الناس عذاوة جِدًّا مَا أَقْرَبَهُمْ وَمَا وَدَّ التَّنِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقْنَا وَإِذَا سَمِعَ مَاءً نَّزَّلَ ويقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن وَنَطْمَئِنَّ أَن يُذْخِلَنَا رَبُّنَا مَا ظَلَمْنَا قَوْمًا صَالِحِينَ بما قالوا لجًاك تجِر مِ فذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بأس Yeah. لا نخب المنتنين وان قلوا مما رزقكم واستقوا الله الذي به لَا به فك فارتوه إفراط وعشرت ما زاكين من أول سطمات طيمون أقلكم سوتهم او تحرير رقابة فمن لم يجد فصياه ثلاثة ايام وَنِلْكَ كفارة فَأَنْتَ إذا خلفتم انْكُم إِذَا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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر رجس من ينقض عهدا من الله فانه ظلم نفسه والانصروا من الله الشيطان ما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتان فجتني بظلم لا ألقنت في إنما يريد الشيطان أيه. خيا ن ق د في قريوان والميسر والصود ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة Oh <laughs> ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناخ فيما طعموا إذا ما إذا مَن تَنَوَّأَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ يُفَتَّضُ ثُمَّ تَنَوَّأَ آمَنَ ثُمَّ متقوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلون لكم أو بشيء من الصيد تناله أيديكم. لا يبنون منكم ما غلب شيء من الصعيد تنال أيديكم ولم خكم ليعلم الله ما يخفو من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا يحقم بإذا عدل منكم وديا ذا لظل كابة أو كفارة طعام كفارة طعام مساكينا أو عذل ذلك عَفَّلَ اللَّهُ مَا سَلَفَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ارْيَاضُ الْأَطْفَالِ مَتَى لَمْ كُنْ مُعْلِزًا لَا يَقُومُ صَيِّدُ الْبَرِّ وَمَنْ ثُمَّ خُورٌ مَا دمتم اللَّهَ الَّذِي إليه الله <تصفيق> العظيم